La la la la la, opgat je of maagt je niet, alsof je bij mij is. Allemaal in je is en طب مش همسك تليفونك تاني وانا زي ابقينا انت الاغاني مش هسيب هدومي تاني على الارض ولا هرمي حاجه او اكسر لو اتعصبت وبغير اه بغير من امتى الحب كان فيه تفكير مش مساله ثقه وضمير من اي حد انا اعصابي بتتشد وانا عارف ان ده كتير وهرجع اغني اغني واقول اسمك زي زمان وافضل اعيش على ذكراك لو عقلتي وما رجعتيش وارجع غني غني واقول اسمك زي زمان وافضل اعيش على ذكراك لو عقلتي وما رجعتيش لا بنات ما فيش بنات خلاص ما فيش تليفون ولا معجبات ولا سهر لوحدي كل يوم تلات كل حاجه كرهها ماضي عدى وفات وبسيطه مش بسيطه كل حاجه بتزعلك كنت فاكرها عبيط طلعت انا اللي غلطان طلعت انا مش بشوف وطلع عقلي ضيق مش بيقدر الظروف مجنونه لو رجعتي مجنونه لو لكلامي سمعتي كل حاجه بقولها عكس طبيعتي بس خلاص حياتي من غيرك دي ما تبقاش حياه وانا روح ما فيش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 لا ذكراكي لو عقلتي وما إيش معجزات حب بيعملها اتنين مجانين بس برضو هنكملها دي حياتنا اللي احنا بنيناها حلوها ومرها وكل حاجة فيها عشناها وبنزين بنزين جنب النار بيعملوا حريقه هنطفيها كل الحواجز انا وانتي هنعديها صدقيني ده ما فيش حاجة تفرقنا ولا حاجة في يوم هتغرقنا ارجعيلي Hij is al aan de kerk, de is al aan de kerk, de wachtlijst. Hij is Ja, dan.